بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فيها جذار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سفينه فكانت لما ساكين يعنون في البحر فاردت ان اعيبا فاردت ان اعيبا وكان سفينة غصب وأم فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طويانا وكفرا فأردنا أن ديلهما ربهما خير من هو زكاة واقرب رحما وانما الجداء فكان لغلامين ياتي المدينة وكان تحته كنز لهما كَزُلَ م وَكَنَ أَبُُمَا صَ ح فأَادَ رَب بُكَأَ بَ غَ اَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُوَكَ أَن يَشُدَّهُ مَا وَيَسْتَغِذَاكَ زَهُمَا رَحْمَةٌ من ربك. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا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 َّامَظَلَ مَ فَسَو فَنُوا عََذِيبُ غُوستٌُ يُورَُّ إِلَ رَغ بِه فَ يَذِيبُ غُذَابًَا نُقَرَاء وَأَمَّا آممَن فَالَّذِينَ حَنَفُوا لَكُنُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَإِذَا نَقُولُ لَهُمْ مِنْ أمرنا يسرا. باب حتا اذا بلغ مقل كَمْ سَوَجَدَتْ اَتْطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِنَا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ النَّاسِ سَائِدِينِي وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَقُومُونَ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَتْكَنِّي فِيهِ رَضًا بخَ فآعون بِقوَتٍ أَجَ البَينَ قُ وَبَ النَ آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا فَإِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِذْ عَلَيْهِ قِطْرًا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد بي جعله ودك كا وكان وعدا بيح قام وتركن مابع ربهم يموج في بعض وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الذين كانت اعينهم في ضقاء ان عن عندك ري وكانوا لا يستطيعون سماعك أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَبْنَا جَهَنَّمَ لِمَا الكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأغسرين أعمالا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 أُلائِكَََّكَفَ بِ آاتض بِهِ ب مَلِ قَائِهِ فَحَابِقطط أََّا لُوب فَلُ قِيمُ لَوب يَمَوقمَتِ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْبَوْسِ نُزُولَا خَالِدِينَ فِي هَلَا وَنَعْنَا فِي وَلَا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ ربي ولو جئنا بمثله مددا قل يَا رَبِّ مِثْلُكُمْ مِيرُوحَ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ واحد فَمَن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا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 بيك روح ماتره عبده زكريا إذ نادى الربوني ذا بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرسني ويرس من آل عقوب واجعله رد رضيا يا, يا زكريا إنا نبشرك بغلام من اسمه يَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّ قَالَ رَبَّ بأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا لك ذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتئن ما حكم صاديا وحمنا للذنه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا قُرْ فِي كِتَابِنَا يَمَأِذِيَنَ تَبَن مَدَنَ لَهَا مَكَانَ الشَّرْقِيَا انْتَخَذَنَ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت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 أهب لك علاما زكيا قالت أنا يكون لي علام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ أَمْرُنَا قَضِيًّا فَأَتَمَّهُ الْمَوْلَى الْعَزِيزُ